الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد من الشرق الأنبياء والمسلم اللهم نعلمنا وننفعنا ونفعنا بما أن علمتنا وإنك أنت العليم الحرين آمين أم. اليوم إن شاء الله والسفاة الواجبة في حق الرسل عليه الصلاة والسلام ومنهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل على الإصلاح وخير خلق الله سبحانه وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه محمد. طبعاً يعني حقيقة أنا كان وقع في نفسي ربما يكون من من علامات الحسنة إنه اليوم نتكلم في اتفاق الأندية وغداً أو اليوم مناسبة أيضاً المولد الرومي. فنرى الله سبحانه وتعالى أن يأسر لنا ونبذت من حقتنا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأن يستطيعهم بنا لهم الحساب أم. قال المصنف رحمه الله الوادب في حق الرسل عليه السلام الصدق أول صفاة السفاة الوادبة في حق الرسل جميع الرسل عليه والسلام أرقى الصدق في دعواهم للرسالة وفي ما يبالغونه عن الله تعالى وحقيقة الصدق مطابقة الخبر لما في نفس الأمر وافق الاعتقاد أولاد يعني هذا تعريف الصد يقال انه الانسان صادق إذا كان الخبر الذي يخبر به إذا كان الخبر الذي يخبر عنه مطابقا للأمر كما نفسه حتى وإن لم يكن يعتقلوا به طبعا بالنسبة للأنبياء هم طبعا معتقلون ومعنون ومدعنون لما يخبرون به ومدعنون لله سبحانه وتعالى ولكن هذا تعريف الصد بشكل عام فأول صفّة من الصفات هي الطبق. يجب أن نثبت للأنبياء عليه السلام الطبق بمعناه أن كل ما أخبروا به على أنه من عند الله سبحانه وتعالى فهو كذلك من عند الله. فهو ثابت في نفس الأمر أنه من عند الله. ويستحيل أن يُقدِّرُ يُقدِّرُ عن شيء وليس ولا يكون هذا الشيء مطابقا للحق ولا مطابقا للحق. بل كل ما أخبروا به فهو حق. وصدر بل لقد نحصى العلماء, العلماء السنة رضي الله عنهم أن أهم شيء أعظم شيء وأفضل شيء إذا الإنسان اخترفه فإنه يكثر وهو تكذيب الرسل إذا كذب إنسان إذا كذب واحد من الناس أي رسول فإنه يكثر مجرد تكذيب بل أرجعه الثائر علامات الكفر وأنواع الكفر إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. الرجوع إلى التكذيب أي شيء يفضي إلى التكذيب بمعنى أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر به، فهذا يؤدي إلى الكفر والعيال الله. تكذيب يعني أي شيء لو رسول الله صلى الله عليه وسلم فريض عليكم خمس صلوات، وعندما قال لا مش صلوات. ستة صلوات. أو المصلاوات ليست واجبة أو إنه هذه الثلوات كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والآن ليست واغبة في حقنا أي شكل من أشكال الكرام الذي يضي إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بصراحة أو مما يلزم عنه لزوما فهذا يؤدي إلى الكفر كان هذا قطع ولا مقدس عند أو مخدث عن الكفرين أنت لما تقول تكذيب معنى تكذيب ما ثبتت تكذيب ما ثبتت مثل حجم فعيش وزراوية أمد لا طبعاً لا طبعاً عشان هيك بنقول تكذيب ما ثبت صدقه تبيه تكذيب ما ثبت ما ثبت على سبيل القطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رد ما ثبت عن على سبيل القطع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المُهذِّب كذا سواء كان من قبل من القرآن يعني عرفنا أن الرسول صلى الله عليه هو الذي علم الصحابة رضي الله عنهم القرآن فكل من أنكر آية أو حرفا منه ثبث بالتوافر أنه من القرآن كفر أو كان من السنة النظوية الشائفة التي ثبت عن الله صلى الله عليه وسلم على سبيل القطع أو أنكر حكما ثبت على سبيل على القطع أيضا وإن لم يتوافر لفظه كل من أنكر نوعا من هذه الأنواع فهذا محكوم عليه بالكفر الثفة الثانية الأمانة وهي حفظ جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محرم أو مطوب. الأمانة يعني متى يكون الإنسان أمين إذا كان محافظا على دعوة إذا كان الرسول يدعي شيئا وهو يخالفه هذا يعني خضح في الأمانة فلذلك قال الأمان وأدلة لرسول صلى الله عليه وسلم عليهم لرسول صلوات الله عليه وسلامه عليهم، ونحسب عليه جوارحهم الظاهرة والباطنة يعني هو معنى العثمة، هذا هو معنى العثمة. حسب جوارحهم الظاهرة والباطنة من الوقوع في محزن أو مثول. طبعا العثمة لا والحفظ هذا الحفظ الذي نتكلم عليه لا ينتهي إلى حد الإلجاء والإتفاء. بل فتر العلماء هذا الحفظ بأنه من هو نتيجة لزيادة علم الرسل لله سبحانه وتعالى وزيادة معرفتهم لله فإن جوارحهم تنقاد لله انقيادا اختياريا فكلما زاد العلم الإنسان يزداد يقينه ومن هذا الزاد جاء قول الله سبحانه وتعالى إنما يقشى الله من عباده العلماء يعني إنما يقشى الله حق خشيته من جملة عباده صد هم العلماء وأعلم العلماء بالله جل سأنه هو الرسول وأعلم الرسل على الإطلاق بالله سبحانه وتعالى هو نبينا نبي الرحمة وآخر الأنبياء وأفضل خلق الله سبحانه وتعالى فكل الأنبياء معطومون من هذا الباب من باب أنهم عاليون بالله سبحانه وتعالى وعلمهم بالله <تصفيق> ب... آ... الذي ينبني عليه إيمانهم به وإبعادهم لله يفضي لهم إلى أنهم لا يخالفون الله يعني متى يخالف الواحد آ... غيره إذا لم يقترب به إذا لا إذا كذبه إذا لم يعلمه يخالفه أما الحكيم أما العالم فكيف يخالف ما, ما علمه خاصة إذا كان مؤمنا فيه ورحمنا يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا مؤمن بل هو سيد المؤمنين وأعلم العلماء وأعرف العارفين فكيف يتصولوا في حقه أن يكون يعني عاطيا بالله سبحانه وتعالى ولو في شيء بل إن العلماء اتفقوا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عطره الله جل فأله حتى قبل النبوة وكلكم يعرف الحوادث الكثير التي تجلى بها عطمة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من أن يقع في مكروف أو في معطية مع أنه لم يكن مثلثاً في ذلك الزمان كان صغيراً في أيام اكتباه وفي أيامه قبل أنه لم يكن قد نجراً بوحي وعليه ومع ذلك فالله تعالى كان حافظاً لهم طب إيش الحكم؟ حتى وإنه لأن حتى لأنه حتى وإنه حتى وإنه حتى وإنه هذا هو الله لا أصلاً مش الأمرين باكتباه هذا زيادة في إقامة الحجن على البشر ديارة في إقامة الحجة على البشر من باب أنه في البشر كما تعلم ممكن من واحد دي يقول كيف هذا الرجل الذي كان قبل سنة أو سنتين مثلا يفعل من المعاصي كذا وكذا أو لا يكون بكذا وكذا أو يرتكب من الموبقات كذا وكذا كيف يدعي أنه الآن هو نبي من عند الله شكرا فمبارغة في إقامة الحجة على البشر حفظ الله سبحانه وتعالى أن عليه السلام من المعاصي حتى قبل النبوة. كل الأنبياء صلوا عليه. وكل الأنبياء نبتدي نفتشيه معنا. والدوائر بم... بم... كلها على الباطن. هذا ظاهر يعني؟ حذو حذو حذو جارحين الظاهر والباطن. الباطن صلّى على يعني من من هذين الباب إيش يعني الجارح القلب؟ يعني هم يقصدون بالجارح القلب يعني إيش الجارح اللي هو الرضو؟ العضو هذا القلب يعني مثل القلب مثل الشهوة. وهذه هذه الدوائر الباطنه والدوائر يعني ما بها يحدث الاندباب او التوجه نحو الاسي طبعا كان هذا التوجه باطنيا ام ظاهريا نعم يعني في هو هو في الحقيقة يعني التفسير الصحيح للآية انه أنت الحقيقة لم يهم بها ظاهر الكلام ظاهر الآية فهمت به فيه وهم بها لولا أن رأى برهان ربه في ترتيب الآية لولا أن رأى برهان ربه لهم بها فهو لم يهم بها يعني زي لما تقول أنه وقعت لولا أمتدني أنت لم تقع هو أمتد ليس لأنه أمتد يعني كنت وقعت لولا أني رأيت الشفا ففي الحقيقة أنت لم تقع ولكن التركيم إنه لولا أن رأى برهان ربه وبرهان ربه هو علمه بالله سبحانه وتعالى علمه الله هو هذا البرهان الذي هو حاضر في نفس سيدنا يوتف عليه السلام وفي نفس جميعا هذا حاضر حضور دائم فلذلك لا, لا نتخيل أن ينقضح في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نفس النبي معطية مثل هذه المعطية خاصة يعني إلا يتطور أن ينزل الإنسان عادي يعني يتقل الله سبحانه وتعالى نحوه رأى فكيف بنبيه وكيف بواحد من أفضل الرجل أيضا وهو في إبناء يوسف على الإنسان هو هذا يعني هذا حضور لو لم أرأه يعني هو دائما رأي ودائما هو دائما رأي لم يأكل من لا تقل يتقل من الله ما هو هذا المسألة إنه رأى يعني هو دائما رأي ولم يقول أحد أنه لحظة من اللحظات الضابعة يعني لولا الرأي دائما حضر في نفسه ولم يغب خلق فلم يهم فيه يعني بعض الناس يقولوا أنه لا هو أراد أن يفعل لما الساحشة لولا أم منعه الله يعني هذا شيء يكون يعني بعيد حقيقة عن مقامات الأمدياء والرسل شكرا ولكن نعم. هذا فيه نوع من قدح القدح في الأمامة يعني يعني مع واحد من الأنبياء الكبار مثل سيد سيد عليه السلام قال تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق إيش يعني تبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق الله سبحانه وتعالى عندنا يبعث الأنبياء والرسل يأمرهم أن يبلغوا أوامر ونواهي ومعلومات معينة إلى الخلق وكذلك يحفظوا هؤلاء الرسل بنوع معين من المعلومات والأوامر والنواهي ليس كل شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمره الله أن يولره للمخلوقات للمخلقين من الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو علمتم ما أعلم أو, أو بكيتم كثيرة ولا تحفظ قليلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعلم ويعرف الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير مما يعلمه بقية البشر وعلم النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته أشمل بكثير وأكثر إحابة بربه من جميع علم البشر مطلقا النبي صلى الله عليه وسلم لم يطمر بأن يبلغ جميع علمه جميع معلوماته إلى البشر حتى يقول قائل إنني بما أعلمه من المعلومات أتوّى مع النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه وبالتالي لا يوجد فرق بين المعلومات هذا الكلام كلام منفرد، كلام في نوع من عدم الأدب مع الأنبياء يعني هذا كلام لا يعني لا يليق أن يقال في في حق عالم يعني ليس فقط في حق النبي صلى الله عليه وسلم في حق واحد إنه مثلا قرر من جامعة ودرس على على صعيد مسائي عشر أو عشرين سنة. لا يجوز لواحد أن يقول إنه أنا علمي وعلم نفسي. فما فعلك بمن كان معلمه الله سبحانه وتعالى؟ وما فعلك بمن كان أفضل الخلق على الإطلاق؟ كيف يقال إنما يعلمه البشر هو فقط ما كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ خاصة إذا علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني ورد عنه أحاديث. فدل فعلها لأنه يعلم أكثر بكثير من مما يعلمه البشر طبعا والذي أمره الله تعالى أو الذي يعلمه أو القسم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه لبناء ليس من باب الخرائع للبناء بل هو من باب كمال العلم لله والمعركة في الحقائق والله سبحانه وتعالى الحمد لم قلنا تبليغ ما أمر بتبليغه للخلق تبليغ ما أمر بتبليغه للخلق قال الفطانة والذكاء هذه التفاة أيضا من الصفات التي ينبغي أن نخفصها ونعتقد ثبوتها للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينبغي أن يكون من اختاره الله سبحانه وتعالى ذكيا فطنا لأنه لا يستطيع أن يحمل هذه الزكالة وعبئها وثقالها إلا من كان قادرا على ذلك ولا يكون قادرا إلا إذا كان فطنا لكي يعني، فعلاً، لذا النبي النبي كان فيها نقاش نقص في خصوص أنه يعني مجيد، فلازم من مش بس مجرد تبييض فقط، بل أيضاً يكون، بل يكون في خدشه وهذا أيضاً يعني وجه لطيف، وكذلك كل الأنبياء طبعا هذا ليس اختصاص فقط خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها خاصة بكل الأنبياء، ونظن أنه قاله العلماء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كل ما تميّز به نبي من الأنبياء فهو عبارة عن صفة من صفات النبي يعني لو نظرنا في الأنبياء كلهم من أول الكعثة من أول سيدنا آدم عليه السلام حتى آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبلهم لرأينا أن كل صفة وكل خاصية خصيصة يعني خصّها الله عليه وتعالى و تعالى بهؤلاء الأنبياء بكل واحد فيهم جمعها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى المعتذات حتى رسالته من هذا البرد صارت شاملة محيطة لذلك كان أفضل الأنبياء لأنه هو هو الذي أرساله الله سبحانه وتعالى في بأفضل الرسائل وقاتمها الإسلام كما تعلمون هو أفضل الرسالات من حيث الشريعة ومن حيث المواققة لكاملة البشرية وكونها آخر شراء لو لم تكن خير الشرائع والرسالات لم تكن خادمها عليكم. عليكم السلام عليكم. طبعا بعد أن عرفنا الاستفاد الواجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مقابل هذه السفاد هي مستحيلة قطعا على نفس النطق الذي اعذرنا عليه فقال المستحيل في حق الرسل عليه السلام يستحيل في حقهم عليهم السلام والسلام أبدال الاستفاد الواجبة وهي جمالي الكذب وحقيقة الكذب عدم مطابقة الخبر لما في نفس الأمر سواء وافق الاعتراف أم لا طبعا هذا لبراهة ومن الوضوح إنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب لا يكذب على الله ولا يكذب على الخلق أصلا نعم نفس الأمر يعني بعض الناس إيش بيقولوا ممكن أن تتحكي تسأل واحد تحكي له هل جاء شيء زائد هو يكون يعتقد انه زيد لم يجا هو يعتقد انه زيد لم يجا ممكن في الحقيقة زيد يكون لم يجا فعلا ولكنه هو نفسه ممكن يحكي لك مع انه يعتقد انه زيد لم يجا تقول لك زيد جاء كلامه كلامه مخالف لاعتقادي هذا النوع يستحيل أن يصر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رقم واحد. نفس الأمر إيش يعني نفس في الخارج. يستحيل أن يكون الكلام الصادر من من الرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لأحد الأمر في يعني للموضات كما هي. يعني يستحيل أن يخبرك بشيء وهو في الحقيقة ليس كما أخبرك. يعني إذا قال لك عن الله سبحانه وتعالى إنه على كل شيء خير، يستحيل أن أن لا يكون الله على كل شيء خير. إذا قال لك إنه الأنبياء مثلاً طبروا إنه كانوا يدعون إلى التوحيد الصحيح أن لا يكون قد دعوة للتوحيد وهكذا هذا هو نص الأمر المقصود به نفس الأمر يعني في الخارج مش باعتقاد البني ممكن الواحد الإنسان يضع في نفسه صور معينة هذه الصور ممكن تكون يمكن أن تكون موافقة لما في الخارج ويمكن أن تكون غير موافقة المعيار والمرجع في وصف الكلام وصف الخبر بالصدق والكذب ليس هو بحسب اعتقاده، لأن اعتقاده يمكن يكون موافق لما الخبر ويمكن أن لا يكون موافقا لما الخبر. العبرة بالصدق والكذب هي المطابقة للخارج. فإذا كان الكلام مطابقا لما في نفس الأمر اللي هو الخارج خلينا نسميه، كان هذا الكلام صدقاً، وإذا كان غير مطابق يكون كذب. <تصفيق> لو طارقوا أنت سعتقد غيره هذا تكون كلامك الضبط وأنت أعلم شوف كيف. نعم زي, زي المثال اللي قبل طويل أنا ضربته إنه واحد بيقول لك إنه هو يعتقد إنه زيد جاء شوف كيف أو مثلا بيقول كيف يعني زيد جاء مثلا واحد يسأل واحد هل قيمه هل هل دخل وقت الظهر؟ كمكي هو يعتقد انه وقت وقت الظهر لم يدخل واضح؟ وقت الظهر اذا كان قد دخل بالفعل وهو هو قال, قال لك انه مع مع ملاحظه انه يعتقد انه لم انه لم يدخل وقت الظهر وقت الظهر قد دخل فاذا قال لك نعم دخل وقت الظهر بنية ايش انه, انه يكذب عليك يخليك مثلا انك تصلي قبل الدخول الوقت فهذا يأثم عليه مع انه خبر يكون خاضر شوف كيف يعني هذا نوع من النفاق، يعني نوع من النفاق، ولكنه كذب يأثم عليه ولكنه ليش يأثم عليه عفوا لانه هو أكبر بما لا يعتقد باندرية تأثين الآخر مثلا ولكن نفس كلامه هو نفس خضر ولكن لا, لا يثار عليه لا يثار عليه لن يتوصل من نتاج هي تزالة الآخرين على الحق. ورحتي المسألة مرة. طبعا هذه المسألة تبحث يعني إيرسنح تعريف في الطب والتدليك تبحث في يعني في كتب المعاني والبلاغة أيضا تبحث في القراءات تبحث في كتب المنظور تبحث في علم السلام. لأنه من المهم جدا أنه الإنسان يعرف ما هو الطب وما هو التدليك. لأنه كل الرسائل والشرائع مبني على النقص، فيجب أن نعرف. ما مكهوم الصدق الإنسان مؤمن أن يكون صادقا فيجب عليه أن يعرف ما هو الصدق شجر كيف الصدق ليس م Langーン أن تخبر بحسب ما تعتقد الصدق أن تخبر بحسب ما هو الأمر في نفسه حتى وإن اعتقدت خلافه شجر كيف المسألة أن تخبر بحسب ما الأمر في نفسه حتى وإن اعتقدت خلافه. يعني مثلاً واحد تألك عن قال قالwrك هل, هل هذا الإنسان صادق انت تعرف المضابط ولكن انت تكرهه طب لا هو كذا هذا ليس طبقا هذا ليس طبق لانه خبره ليس موافق ليه هذا الانسان حتى لو اعتقد الموضوع الصوره السابقه ايضا كلامه يكون صدق وهوياته واضح كيف شاء الله كان في خلال هذا هو التضارب بكل بساطة الصدق انك تكون يعني يكون النسبة الخبرية التي تقدر بها مطالقة للأمر في نفسه الواقع الخبرية اذا كانت مطالقة يكون خبرك صدقا وإلا يكون مطالقة سواء وافق اعتقادك او لم يوافق اعتقادك الاعتقاد لم تخليف له في الصدق والخبر ممكن يأثر فقط من ناحية التعليم وال... بالضبط الأجر يعني الأجر التواب والعقاب اما من ناحية النصدق وثلب لا اختار له إلا إذا اعتبرنا إلا إذا اعتبرنا النصف هي الواقع الفعلي. فبيكون إذا واحد سأل هل أنت تعتقد مثلا بصدق فلان إذا أنت نفسك يتأرق عن ما هو الحقيقة اعتباطي. فإذا كنت تعتقد أن مصاب، شوف كيف المسألة، وقلت إنه كاذب أنت بتكون كاذب. وإذا اعت وإذا كنت تعتقد أن مصاب وقلت المصاب بتكون مصاب. هنا الخبر وافق نفس ما تنفع شوف كيف المسألة؟ هي اعتقادة هي اعتقادة هي اللي في النفس اعتقاد. أنت تخبر عن ما في نفسك على الاعتقاد إذا كان هذا الخبر موارد هل تعلم أنه صالح عن نفسك؟ نعم هل يعرف أنه شخص؟ إحنا موضوع. نتكلم عن الاعتقاد فقط عن الاعتقاد أنا أظن أنه كلان قاضوا وقع في نفسي أنه كلان قاضوا إذا واحد أحد أتسأل يا اخوان ماذا تعتقد في في, في زيد مثلا اذا انا كنت اعتقد المطالب وقلت له هذا زيد كاذب فأنا كاذب لانه هو يسألني عن ما في نفسي من العلم بهذا الرجل شوف كيف المساله وهذا اتطرد عليها بعض الايات القرآنية ما تحكم المتلم هذا عرقا قالوا اشتبه ايوه قالوا مثل ان رايتك لرسول الله والله يسهل ان المنافقين ايه لكاذبون مع انهم قالوا نشهد إنك أرطول الله. طب في أي ش... في أي شيء تجدونه؟ طب كيف المسألة هذه هذه الجهلة؟ فهناك العلماء لما يتكلموا في مسأ لما يتكلموا فيها عرفاً ما يتكلموا فيها. طبعاً مية في, مية في المية نعم. قال يتح في حقهم عليهم الصلاة والسلام الضاد الصفات الواجبة وهي كما يلي الكذب حقيقة الكذب. عدم مفابقة الخبر لما في نفس الأمر سواء وافق الاعتقاد أم لا ثانيا الخيانة بفعل شيء مما نهو عنه نهية حريم كذنة وشرب الخمر أو تراهة أو تراهة يعني نهية تراهة كطراءة القرآن في الركوع والسجود مثلا يعني لا يفعلون إلا المكروهات ولا المحرمات وأما وقوع المكروه منهم عليهم الصلاة والسلام في بعض الأوقاف للتشريع فجائزهم وإنما المكروه المستحيل عليهم هو الذي لم يقع بقصد التشريع فإنه لا يقع منهم يعني بعض الأمور تقع من بعض الأنبياء يعني الثلاث الأولى أو ما قد يقال عنه إنه مكروه للتشريع ليعلم الناس هذا الحكم الشرعي أما أن يقع منهم أصلاً يستحيل هذا مستحيل ربنا سبحانه وتعالى هذا مستحيل ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا نعم لأنه هو تشريح حتى يوضح لنا هو... يعني... طبعا بلا شك يوضح عليهم لأنه هو, هو أصلا يصدر منهم من باب التشريح هذا كلام طهيب قالت الأمانة واجبة لهم والقيانة مستحيلة عليهم فهم معطومون من الطغائر والكبائر قبل النبوة وبعدها فلا يقع منهم محرم ولا مكروه لا عمدا ولا تهوى من حين فطرتهم إلى حين انتقالهم إلى دار الكرامة طبعا في بعض العلماء قالوا انه قبل النبوة يمكن ان تقرع بعض المعاطي من الانبياء ولكن حقيقة يعني هذا يحتاج الى يعني نظر و يعني لا يتلم انه اي معطية يمكن وفوعها من النبي من الانبياء يعني قبل نبوتهم بل يقال فقط بجواز فعل المحروح او ثلاث الاولى او من من, من هذا الباب فلذلك هنا جزا من المطمس انه حتى قبل النبوة فهم معظمون بعثنا في الله سبحانه وتعالى قال ملاحظة جاء في الحديد كل خلة يفضع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب يعني كل خلق كل طبع من الطبائع كل سمى أو صفة من الصفات يمكن أن يتصف بها المؤمن إلا الخيانة والكذب ذلك في حديث أخرى يمنع المؤمن يا رسول الله قال معمم يقتل المسلم قال معمم إلى أثره يقتل المسلم قال لا المسلم لا يقتل سفتي لأن الكذب هذا يعني صفة شنيعة جدا لا يجوز للإنسان إنه الإنسان العادي لا يجوز له أن يقتصب بها فكيف للرسول عليه الصلاة والسلام طبعا هنا هذا الملاحظة ذكرت هنا للتمديد على الأولى إنه ما دام هذا الأمر حرام في حق المؤمنين العابين العوام يقومون بصيفة من الأنبياء والرسل والخيان أيضا نفس الشيء لأن الخيانة من باب الكذب أيضا فيها يدخل فيها نوع من الكذب لأنك تتدعي أنك قدوة وتبلغ للناس هذا الدين وفي نفس الوقت تخالفه فإذا يعني هذا نوع من الخيانة اللي هو فيه معنى الكذب يعني فيه معنى الكذب و هو يعني العلماء يقولونه خيانة و لكنه في نفس المرتبة يعني إذا بتكثل تدعم نفسه إلى الصدق والجر وإلى أشيء أن تتجر وتجر وتفرق وإلى قليل شو في الناس بالجر وتنصر أن تثقوا إذا هذه فيها ظلم أيضا شيخان البيان والقلب فيها هذا المعنى على الجميع ولا نسأل ولو لمبواه مطلقًا مطلقا مطلقًا هذا مثل لي أنا نفس الشيء ولا لا لا يقطع <تصفيق> الشيخنا إلزامه عليه. أيوة المقصود إنه مش إنه مش المسألة انه إنه المؤمن لا يقطع منه الكذب. أيوة يستحيل أن يكون أن أحد صفة أو طبعا هنا يقطع يعني انه ينطبع فيه بحيث إنه صفة دائمة له. أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة أيوة واضح هذا هو معنى أنه يطفع أما هو المؤمن يكذب يعني يمكن أن يفضل منه الكذب ولكن قصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني كذبه ينافي إيمانه يعني في منافاة قريحة جدا مع الإيمان مع أنه أيضا زناه وقتله وشربه للقمر أيضا تنافي هذا ولكن أكثر شيء منافاة للإيمان هو الكذب شوف كيف المسألة ومع ذلك لا يكون من طبع المؤمن يعني بحيث أن الإنسان يعتاده لأنه هذا قادح في أصل دينه حقيقة إذا كان الإنسان معتاد للكذب هذا قادح في أصل الدين يعني كذينه ويكع فيه أصل اعتقادي بالضبط قال كثمان سيء مما أمروا بتبليغه للخلق المبعوثين إليهم فهذا مستحيل في حقهم ولا يقع منهم عمدا ولا تهرى طبعا هذا لكذا سابقا ملاحظة قال القاضي عياض في الشفاء مين القاضي عياض هو الشفاء <تصفيق> هو يعني كتاب في الحقيقة يعني شمل إثبيرة وشمل خطائص المليك على كلام وشمل أحكام الأنبياء وشمل فيه مسائل عديدة جدا والقاضي عياض من انتبار علماء المالكية من انتبار علماء المالكية يعني لما يقول قاضي عياض يعني بنتو الواحد يفكر يوم مرة لما من يعني يناقص كلام القاضي عياد. ابن تيمية يسبيح في في حف القاضي العياض القاضي العياض كتب كتاب الشفاء. كتاب الشفاء من أعظم ما قل فاطيم مناقب النبي صلى الله عليه وسلام وخلاله وكتابه وكتابه الشريفة ومنزلته العالية حتى صار الناس كلهم يعني كل العلماء في الشفاء كتاب الشفاء كيف أنت تقرأ الأوراق يقرأ أو شفاء الشفاء الشفاء لوضع عيادة شفاء هو إقامة شفاء في حفظ المصلحة بالضبط يعني له فروخ عديدة جدا في في في شرح للملا على الطاري وفي شرح للشيخ عبد وفي فروخ عديدة وفي حوار عديدة جدا وفي طلاب عديدة العربان ترمي به في مصر الإسلام وفي مغربه في شمال البلاد وفي جنوبها ليس لمحتوى عليه هذا الكتاب من مفاهيم تليق بمقابل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أنها أيضاً التي جمعها إنسان عالم ثقة بل ومرتبة الاجتهاد وثقة الدين فتحاً وحديثاً وتفسيراً وفي كل العلوم الشرعية. سبحان الله خطرت في علّه كلمة من تيمية بشكل تسلو من الأدل فصلاً يقول لقد غلا هذا المغيري في في الرسول صلى الله عليه وسلم لقد غل غل هذا المغيربي تضيير لقد غل يعني المُذال المُذال والمغيربي طبعا هو يعني ابن تيمية يعني تفرّط في كثير من يعني يعني مواقف من بعض العلماء مما تقرى يعني في حق بعض بعض العلماء من ابن تيمية أنه كان يوما يقرأ كتاب الأربعين أو المختل الإمام الرأي كان يقرأه لبعض السلام الذين كان فيهم الذهب وبعض بعض من ينتسب إليه. ف أثناء مناقشة ابن تيمية لبعض ما قاله الإمام الرأي قال والله لو وكان معه عطاء يعني عود من النبات أو عصا من السجر يعني غطم وكان في يد ابن تيمية. فقال والله لو كان الرأي أمام لضربه بالعطا على ركبته. محترم جداً وهو، توفي. طبعاً هذا الأدب اللي هو يعني يصدر من من ابن سينا، ترى أتباعه يتلبكون به أصلاً في حقيقة، يعني حقيقة هي نفس الصفات اللي بتداولوها ويحملونها ب ب يحملونها هو ما قاله أيضاً بعض العلماء ما قاله في حق في بويه وفي حق أبو حيان. صاحب التفسير ابن حيان ابو حيان <تصفيق> <توفر>. ابو حيان <تصفيق> <الاندل>. <تصفيق> آه صاحب البحر والنهر وصاحب الكتب العظيمة في النحو وهو احد المزددين في علم النحو ايضا وكان من اكابل العلماء لما ظهر البلاد الشامية وصل الى دمشق فقعد ابن حيانية معه وصار يعني يتكلم مع ابو حيان في نسائل نحوية وكان أبو حيان طبعا مش كان يعني هو من أعظم علماء المحوى على الإطلاق أبو حيان يعني حتى أبو حيان يعني قضلوه على ابن مالك راحب الألفية والكتب الكثيرة جدا فتناقشوا في مسألة فقال أبو حيان قال يعني هذا يعني خلاف ما قاله ثباوية لقد شبن ديمي قال له ومن ثباوية هذا وهل ثباوية نبيه لغا لقد أفضل ثباوية في أكثر من خمسين موضعاً لا تفهمها أنت هذا دي جن دينية يتكلم مع مع أحد كبار علماء اللغة شو لقد لقد أخطى في سيباوي في أكثر من خمسين موضعاً لا يفهمها مثلك أو يعني لا تفهمها أنت أو لا يفهمها مثلك يعني تصغير الاثنين في نفس الكلمة ليش؟ لأن هذا يتحدث له <تصفيق> في بعض، بعدين شوف كيف رد ابن تيمية، هو من في هو نبي نحوه هو أمريكي الاكتيبار يعني معناه إنه هو في بعضه نبي نحوه في بعضه لأنه إحنا كيف نقول قارئ لمن الشاعر مثل انه نبي فتى، لأن كلامه على على الأقل قبل ما تحكي لا كلاب متفكّد يا ابن تيمية، فشوف كيف طريقه ردته هي لاحظوا طريق نفس طريق رد الأتباع، الأتباع وهذا نبي وكذا، أنت تفهمي شيء هو ضرب اثنين بجند واحدة، وف ابن تيمية طبعًا. كلمات كثيرة جدا في حق العلماء من هذا الجانب، بس هذه قطعت على بالي يعني وإلا لو فعلا واحد بدري يكتب فيها رسالة هيجة بيعرف ليش أتباعه يعني حقيقة لا يحترمون عالما مطلقا ما في عندهم جند الاحترام للعلماء فإحنا اللي اللي دفعنا إلى هذا قوله ملاحظة قال القاضي عياض في الشفاء وكذا يستحيل عليهم الجنون والجذام والبرد وما كان لسيدنا أيوب ليس بالجذام كما هو معلوم لديكم هذه من ضمن الأمور اللي يتكلموا فيها على الأنبياء أنه أطاق فيه بجزان حتى كان جلده يتصاقط أمام الناس فإن عن هذا كله كلامي يعني نظاق اللقين مثله ولا وزن. قال البلاهة والغذاءة مستحيلان عليهم صلوات الله تعالى عليهم أجمعين طبعا هذا يعني أوضح من أن يحتاج إلى دليل. الشيخ أم محمد وذال ذكره استذام من أيوب كتاب الأحياء العلمية. كلام لو طلعت للعراق تبي تقول إنه كلام غير صحيح. موجود الكلام. موجود أنا أعتبره هو موجود لسه مبدع عليه إنه موجود في القصص <الكلاد> <تصفيق> <موجود> في, <الكتصفيق> <موجود> في الحين تلك الأحاديث ضعيفة جدا بل تكاد تكون موضوع موجود في التفاسير حتى. يعني في بعض التفاسير تجد إنه وقد أصيب بكذا حتى كان منه. نعم ولكن كل هذا لا أفضله. إذا وردت هذا الكلام في أحد التفسير يعني الواحد يتنبه. وأنا أعتقد أنه من أحسن ما كتب في هذا الباب كتاب للإمام الراضي رحمه الله وهو كتاب عثمة الأنبياء كتاب اسم عثمة الأنبياء فكلم فيه عن كل المسائل التي تطرأ التي يوجد في القرآن وبعض بعض الأحاديث مما ينافي عثمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وفندها وحللها ووضحها بأسلوبه المعتادة قال الجائد في حق الرسل عليهم السلام يجوز عقلا وشرعا عليهم الصلاة والسلام ما هو من الأعراب أي الصفات الحارثة المتجددة أي شيء يجوز على الناس يجوز على الرسل لأن الرسل عليهم السلام والسلام أيضا من جنس البشر مع أنهم رسل إلا أنهم بشر فامتلكوا صفات أشرف من باقي البشر ولكنهم لم يتفعوا إلىه لم يرتفعوا عن نوع البشر والذين البشر هم دقائق بشر فيجوز عليهم ما يجوز على باقي البشر إلا ما فيه تمطيط لهم في مقامهم المحمود وما في ذلك كله جائز عليهم صلى الله عليهم نعم قال بعكس الصفات القديمة التي هي صفات الله فلا يصح أن يصفتها غيره لأن الحقيقة لا يتصف بصفات القديم لماذا قال هذا الكلام هل من أحد يقول إن بعض الأنبياء اتفقوا بصفات الله؟ المصار يعني لاحظ يعني بعض المسلمين أو بعض الناس يقولوا شو داعي أن يحكي هذا الكلام فنحن نعرف إنه هذه الصفات القديمة يستحيل أن يتصف, يتصف, يتصف بها إلا الله جل شأنه ولكن العلماء لما يقولوا هذا الكلام إشارة إلى مخالفة المصار. لما نصبوا لعيسى عليه السلام صفات الله جل شأنه فهذا مع يعني يريد أن يقول مع أن عيسى عليه السلام رتول ومن أفضل الرسل أيضا إلا أنه ليس مستطفا بأي صفة من صفات الله لا يجوز أن ينسب له أي صفة من صفات إلا جل شأنه قال وتجوز على الرسل الصفات البشرية التي لا تؤدي إلى مقص ودناءة في مراتبهم العالية عند الله كالمرض الخفيف كالحمى والصداع وغير ذلك وأما الأمراض المذنهة كالعقاد والجذان التي الذي تعافون أنفس والجنون قليله وكثيره والعمى والعور وذاء الفرج وكالجب هذه الأمراض طبعا تعرفونها والاعتراض والخطاء والعنى فلا يجوز في حقهم ومثل المرض الخفيف أيضا يجوز ومثل المرض الخفيف أيضا يجوز كالنوم لأن هذا من الأعراض البشرية ولكن أيضا كما تعلمون جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه، واختلف العلماء هل لا ينام قلبه دائما أم غالبا؟ بعضهم قال غالبا لا ينام قلبه بمعنى إنه دائما في ذكر الله لا ينقطع حتى في أثناء نومه، وبعضهم قال دائما لا ينقطع ذكره ومعرفته لله سبحانه وتعالى يعني ذكره لله أصلا مش معرفة نعم وكذلك الجرح والقتل وإذاية الخلق لهم بالقرض القول والتعلم يعني مما عطمه الله سبحانه وتعالى من ذلك والموت والنكاح والطلاق والبيع والشراء والجوع والعطش والسهو في الصلاة فإن هذا كله جاهد هذه كلها من الأعراض البشرية وكل ما وجد للرسل واجب للأنبياء الذين لم يرسلوا للتبليغ للخلق فإنهم لم يؤمروا به، لكن يجب على النبي أن يخبر الناس أنه نبي ليحترمه الناس يجب طبعا، حتى يعلم الناس أنه نبي كل طبعا، لأنه هو النبي عبارة عن مكمل لرسالة رسول قبله إذا لم يقل للناس أنا نبي، فكيف يكمل رسالة الرسول الذي قبله؟ يجب عليه أن يبلغ الناس ليحترموه ايه يعني يحترموه مش انه يعني يدفعوه فوقروزهم ويقبلوا يديه ويجريه بس. ليحترموه في معوضة ايو وليتبعوه حتى يدل على مكانه عند الله سبحانه وتعالى مش يقولهم لا انا واحد زيت لا انا نبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يقول كان يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب كان يطرح لذلك ولا يلوه مش يقول احتمال اكون نبي لا يدل كذلك يجب ان يطرح العلماء بالحق إقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لهم أن يلوحوا تلوياهم، إنه والله عسانا إثناء مش مشكلة يعني التطريح هذا جزء من وظيفة الأنبياء، بل هو هو وظيفة الأنبياء أصلاً، التطريح الحق والمجاهرة به ولو قرّفهم ما قرّفهم من أذا الخلق، هذا جزء من من وظيفة الأنبياء، وجزء من ماهيتهم، وجزء من حقيقتهم، وبلا بلا ذلك لا يكونون أنبياء أصلاً. كذلك العلماء من حيثهم ورثت الأنبياء من حيثهم ورثت الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا إيش دينارا ولا دينارا وإنما إثبته العلم العلم هو الذي وللعلم حق للعلم حق على حامله للعلم حق على حال الحاملة وإنما وجبت حال الأول للأنبياء والرسل من باب حملهم هذه العلوم العظيمة والمعارف الإلهية فكل من حمل وكل من تصدى بهذه المعارف ينبغي أن يكون متميزاً بذلك لا يجوز واحد أن يعرف نفسه أنه ليس أهلاً لذلك تصدى بحمل ذلك لأن ربما يعود بالضرر على نفس الدعوة لذلك العلماء كلهم أجمع وقاطباً على أنه لا يجوز لأحد أن يأمر بالمعروف ويرهع عن المنكر، ما لم يكن عالماً أما أن يكون جاهلاً ويأمر بالمعروف ويأمر عن المنكر هذا لا يصح له بل يعطي ويأثم. ليش؟ ليس يعطي ويأتم؟ لأنه ربما يأمر بمنكر وينهى عن المعروف وهو لا يدري لجهله شوف كيف المسألة؟ هذا لأنه جاهل وهو يظن نفسه آمر بالمعروف ونافياً عن المنكر وأغلب الناس كثير من الناس الذين في زماننا مثل هذا لذلك العلماء رحمه الله قالوا شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هن العلم أن تكون عالما فيما تأمر به وما تنها عنه. وله شروط أخرى أيضا. ولكن هذه من أهمها. ما من تصدى؟ طبعا من تصدق للتعريف لبيان الن لبيان السعياء ؟ إذن يقول للناس من أعلم ولا كل ما أزاهد لا يجوز للعالم أن يذكر أصلا. تصدقين؟ هذا تقصير للعالم إلا إذا وجد عالم آخر يسد مخدر لأنه تبليغ فرض كفاية ولكنه فرض عينا في حق الأنبياء شوف كيف المسألة لأنه الله ونفعل اختارهم فلأيه بأنه يقول النبي إنه ما دام غير يكون أنا خلق سليني أساعد تعين هذا الوافد تعينت هذه وظيفته في حقهم أما في عند العلماء فهو فرض كفاية إن قام به من هو أهل له وكفر عن غيره يتقطع عن الآخرين وانا لم يكن لم ما لم ذلك وتضر على البنيان لا يرغب العالم ان يكون هذه هي الوراثه من هذا هو ميراث الله لا يجوز لا يحق لأحد أن يدخل بالحق مش بالباطل لا يجوز لأحد أن يتكلم بالباطل مش بالحق شفت كيف المسألة. هذه هي المساله نعم والظهر والصلاه والله ان شاء الله <ـسؤال> <ال> لا مش قررت انه دائما السوء يكون من الشيطان تعرضت يعني كان هو للتعليم لذلك قلنا احنا في قابل قليل انه هذا وقع لتعليم, لتعليم البشر اتفق والرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ايضا مثال صبي هل يجب أن يكون ولا كل كل نبي يجب أن يكون له دليل ومعجزة تدل على نبوته كل واحد لأن هذا هو الدليل على نبوته يعني غير ذلك لا لا يصدق واحد هذا يعني هذا شيء كل نبي ولغدا بلا شك طبعا بلا شك أمر لا لا لا فيه يعني إنه يجب التربية في حقي الأندية عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة وفي القرآن قد تكون بعض هذه الأقوال لأن هذا ليس مع قضية العزة بل واجب بشري. النبي قد يعني قد يأخذ السمع من أي تجاه. ما هو الشيطان؟ احنا, ب... إحنا ما ماتناه. ما هو هذا؟ إيش والموت والنكاح والصلاة والبيع والشراء والجوع والعطش والتهو بالصلاة. فإن هذا كله مجاز. إحنا هذا اللي بحكي. ولكن إحنا بنحكي لما لما يصون النبي صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك لإنه نفير التقصير أو التلبية من الشيطان أو إلى آخره. لا. لامور عوارض بشرية. ولكن في هذه العوارض بشرية يكون مثابا أيضا. يعني لا يكون التهو من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ من المسؤول؟ لا غير النبي صهوة يرفع عنه الإثم. أما النبي صلى الله عليه وسلم إذا صها بيكون نتيجة الصهوة تعليم البشر في على حتى شوف كيف رفع عن أمتي الخطوة والنسيان ونتذكره على النسيان من ضمن الصهوة. يرفع عنك الإثم. مش يطير. ولكن نحن المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما يصها والناس تألو عنه. ف يعلمهم أحكام شرعية نتيجة تهون، فيكون مثابا حتى على تهون. هذا هو الذي خذبناه. شوف كيف. إحنا ما ننفي إنه تهو في البعض من العلماء علماء النجائز ولكن تهو لا يكون من باب تقصير من الأنبياء، بل لعوار البشرية فقط. ونتيجة لذلك إنه لسؤال الناس ومناقصتهم واتصالهم عن هذا الحدث، يعلمون رسول الله أو يعلمون حكما. زديداً مثلا أو تفتيراً أو تفصيلاً، فيُسأَل النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلمه للمجتمع. وكان نعم. كان دليل على منجزات الإنجيل كثير من الإنجيل جاي. إذا وعندما نعم عن طراط عن طراط الفجر نعم عادي جدا يعني هذا ما فيها إشكال نعم كانت عدام كان عدام نعم ما فيها إشكال وهذا يستفيد من الناس فقاكم يعني اكمل الناس الاستفاد و اكمل الرحمة التي يعني اكتبها الناس من مثل هذه الحادثة الطويلة كل هذا عبارة عن طوال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لو, لو لم يحدث ذلك لهم لصائر كل الناس تم يتكلفون او انه واحد يحكم على الثاني بالعوكيان والمتسك والظلام وهذا ولكن شوف رحمة الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته 30ين يعني هذا يظهر من من مما يفعله رسول الله، فهذا هو قصور العلماء حتى لما يصح يصح النبي صلى الله عليه وسلم يناروا طوراً بهذا الأمر. نعم. يعني إنه صلى الله عليه وسلم يكون انتصار قلبيهم بالطاعم الله جميلاً. وهذا اللي احنا قصدنا انه سهوه ليس بسبب مثل انتصار الله. ليس بسبب غير مشروع. ليس بسبب غير مشهور, ليس بسبب غير مشهور. هذا السؤال وقت قال الرسول محمد انه هل يكون إن الشيطان يوصل له ما الشيطان كيف يوصل له قائد يعني هو الشيطان أصلاً اصلا عالم يا علي ما في واحد يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم لو لو لو, لو اردنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقهر الشيطان لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر قوه بكثير مما تتصورون ايمان اوكي ولكن هذا فقط حفاظاً على السنة التي أرادها الله سبحانه وتعالى سنة الله في خلطه في مخلوقاته خطى الوضع على ما هو عليه شوف كيف لي... لي... لي... ليكون امتحان البشر فقط ولكن يعني لو أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يذيل كل يعني تصور المهاهلة التي حدثت بين أو, أو التي كانت أن تحدث بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين نطار نجران شوف كيف يعني عظم هذا الحادث لما جاءوه و ناقشوا تألوه فأنكروا عليه وقالوا له إنك, إنك لفت الياسور وطلبوا المباهرة صح فأخذ تعالى منعو إيش أبناء وأبناءكم فخرج وهو يحمل الحسين ويمتك يد الحسن صح وتمشي خلفه فاطمة وخلفها علي رضي الله عنه فلما يعني وقف الفصين جاء بعض الخسيسين والرهدان من النصارى قال والله انه خرج لكم ايش بوجوهن لو توجهت الى الله لا اثناكم او انعلمتم او يعني فريتم فاخترف عليهم يعني يطملكم من هالمباهلة هادف ففعلا هذا اللي قاد قال بعد ذلك طبعا اتركوا قبل ان تحدث المباهلة قال رسول صلى الله عليه وسلم والله لو دعونا عليهم لم نحو كان يوصي من جاء معهم من اهله من اهل بيته رضي الله عنهم اجمعين إنه ما دعوت إذا دعوت فأمنه فقولوا آمين فقط شوف كيف يقول والله لو دعوت عليهم لأثنى الله سبحانه وتعالى لأثنىهم الله في نفران وأثنى الطيرة عن الشجر في تلك المنطقة شوف كيف لا عد لا لا أعد النحتة الطيرة الذي في الشجر شوف كيف المثل هذا مكان هذا مكانت الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مش مش عبارة عن إنسان تطلع بتحكي معه في مش عالي هذا إنسان هو خير خلق الله سبحانه وتعالى مجرد دعاء النبي مستجاب مجرد الدعاء مستجاب ما فيها ما فيها مجال الملائكة كلهم طوروا أمراء وضح في المسألة الأنبياء كلهم جاءوا فمهيذا بظهوره الله سبحانه وتعالى أعلى أعلى قدر قدر نبيينا حتى العلماء يعني قالوا كل الخليقة إنما جاءت تمهيدا لظهور النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يعبر عنها بأنه هو أول الخلف من هذا البلد. هو أول الخلف من هذا البلد. وبناء على ذلك نصر الحديث الذي روى في بعض في بعض الكتب أنه لما قام هذا نظرت رأى على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن محمد سأل الله من محمد الذي جعلت اسمه الجانب الإسلامي. قال هو من ولدك وهو أفضل وهو أفضل في الخلق شوفين من هذا الجد صار العلماء إنه أول الخلق أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه هو أعظم الخلق من هذا ويعني في كلام كثير سبحان الله إحنا نقول ربما كان من من تقدير الله سبحانه وتعالى أن يكون كلامنا عن صفات الأنبياء في مناسبة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقة هذه المناسبه يعني مناسبه عظيمه جدا وادعو الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ويرحمنا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبمحبتنا له صلى الله عليه وسلم نعم نعم، أنا حقيقة جدت الكتاب معي اليوم حتى ندرأ ضعف ذلك نعم، لازمت البصيري هل لك فلتك منه؟ هل لك ما يبقهم ويشتركوا؟ ومس قوارح ومسقوارح، تقدقوا فيها على فهمهم هم. العلماء كنت تكلموا عليها وإن شاء الله يعني إحنا أنا حتى فكرت أنه يعني ربما يعني تطير جلسة هيك إننا نقرأ فيها يعني هذه الفطيرة ونشرحها شرح ميطر، لأنه يعني كثير من الناس إنه يعني فعلًا يعني يحسن بهم إنهم يفهموا هذه القضية ويعرفوها وإن شاء الله الآن نقرأ أنا حقيقة زيها معي من نفس الباب. من نفس البلد إنه نقرأ بعض الأفياض من هذا النوع الذي استطاع تساوي من كثر شغلة قطعة من شيء إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يتيجنا دائما هذا الوجوه الطيبة يعني والجنا مصادقة موجود إن شاء الله إحنا لما تغلب بإذن الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم هذا حبيب صحه مظبوط نعم, <تصفيق> نعم. <تصفيق> يعني ما وراء <أورب> <تصفيق> <الصراحة. تصفيق> يعني شفت احنا زي ما قلنا احنا ما بدنا نتكلم عن جميع المسائل ولكن العلماء قالوا هذا السحر الذي ذكر يعني من قال منهم من تعرض للسحر وهو يعني عليه جماهير العلماء اصلا قال السحر لم يصل لدرجة انه يخل بمراتبهم من من في مقامهم في درجات ولا يطرق ولم يطر عليه حالات معينة بحيث انه ينافي تبليغ الخلق تبليغ الرسالة للخلق بل كانت عوارض من ضمن ما يطرع على البشر من عوارض حين المرض شوف كيف المسألة ولو الواحد تفكر في يعني نظر في هذه في تلك الأحاديث التي طرَف النبي صلى الله عليه وسلم حال تحره، كان يقول يعني إنه يعمل الشيء ثم ينفع إنه يعمله أو إنه يظهر يخيل لي إنه عمله إلى يعني أمور عبارة عن عوارض عادية لا تؤثر على حقيقة الموضوع ولا على جهة التبليغ جهة التالية فمن هذا الباب قال العلماء إنه جائز لا إشكال فيه يعني ما في إشكال. بعض الناس يعني بعض من قالوا لا هذا مستحيل إنه أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأنهم لبعضهم من صلى الله عليه وسلم يعني نفو أن يعني مش إنه النبي بعظيم من هؤلاء الذين نفو السحر عن النبي ااا منهم للنبي صلى قالوا يستحيل أن يظهر هذا السحر ولكن كما قلت جميع العلماء قالوا هذا السحر لم يكن من ذا السحر الذي يخل في مراتبهم النجوى ولا بتبليغهم للرثاء فلا إشكال يعني خاصة إنه لم يرد إلا فترة وجيزة. هي عبارة مقصودة يعني السحر من كل طريقة. الله يسلمك. لا هو السحر من الشرط إنه يعني تتولى السحر من الشرط إنه دائماً عن, عن طريق الشياطين السحر عبارة عن ثمانية أو تسع أبواب. بعضها عبارة عن حالات مثانية. وتأثيرات جسمانية شبكين وهذا السحر هو اللي تسموه من باب العقد يعني عبارة عن أمور تطرأ على نفط الإنسان مش من باب الشياطين لا السحر أبوابه كثيرة جدا طبعا فيده تبليم وفيده مفطيل يعني راتور وفلم لا يطلب عليه الشيطان هذا السحر من باب الأمور القبيعية لذلك العلماء شبهوا هذا السحر ببعض أبواب المرض والمرض على الرسول صلى الله عليه وسلم جائز لا اشكال فيه خاصا اذا لم يكن منافيا ومنافرا لجهة وظيفته من حيث التأثير. والله العظيم السحر يعني هل حقيقة يصل الى تأثير على نعم قد يصل نعم يصل يصل يعني مش مش القالب تأثير مم. على المفروض تأثيره نعم مش بالجنب لا لا لا السحر يعني منهما هو يكون باستعمال نواة طبيعية يعني يكون طبعا يعني أدرى بهذه الأمور يعني في منه بتكون بمساعدة الجن في منه بتكون بمساعدة الطواصل الطبيعة نصفة يكون العالم في اثرات كثيرة جدا كثير من الناس لا يعرفونها وبعض الناس يعرفون شيئا منها وإلا السحرة هؤلاء السحرة الذين يعني جاءوا يبارون زي النموس عليه السلام لما قالت عطاه خيلة لاحظ خيلة إليهم يعني فعلا زعل الناس يتخيلون أنها حياة تقع ولكن عطى لما متفعلا التقر فعلا تحول حية حقيقية هذا القابل اللي يقول عنه المفسرون إنه يستحيل على الساحر أن يطير في سحره إلى دربة تقلب مهيا شخير أما المعجزة الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تحرما، لم يكن تحرما، بل كان حقيقة، كان حقيقة. شئت لذلك آمنا التحرم، كلهم آمنوا. سأل عنه، هم أعلم الناس في أبواب الذهب، فقالوا هذا ليس تحرما هذا إنسان مؤيد من عند خالق هذا الكون. شكر. فآمنوا، خلف، فعلوا. شكر. فاستحذ لا يصدرا مقام المعجزات. لا أصل إلى رقبة المعجزات هذا الناس الحسد يعني كيف يحسد ذلك؟ الحسد يؤثر الحسد يؤثر ورد الشريعة أنه الحسد يؤثر العين العين ماذا يعني العين؟ مش العين هذا العين اللي هي النفط تأثيرات النفط كما أنه لما أنا مثلا أطلع في نفطك إذا تكون تحبني تبحك وتنفط ممكن أطلع في نفطك تقول تكره أني تنفعد يصيبك كذا النفوذ مع أن أنا مش طائبة ورأي أنت طائبة في تأثيرات في تأثيرات النقص عالم آخر النقص كما قلنا النفس عبارة عن موجود مجرد أو موجود استناني بسيط لها تأثيرات تتعد تأثيرات الجفاف تتجاوزها تتجاوز تأثيرات الجفاف بحيث المفصل في مرحلة إلى إلى حد إنه لا تحتاج إلى جفاف واضح إن شاء الله الكلام نعم قال ملاحظة النطار وصف النبي عيسى عليه السلام بصفات الله فظنوا أنه صفّة العلم القديمة القديمة قائمة أن أن صفّة العلم القديمة ضبطوا هذا لا ممكن أن صفّة العلم القديمة قائمة بجذب عليه السلام وجعلوه أو ممكن تكون هي أنه صفّة العلم القديمة قائمة بجذب عليه السلام إثنين ما في إشكال يعني وزعروه لذلك إلها على صدق عظيم لا يقوه به عاقل هذا أحد مذاهبهم أحد طبعا كما تعلمون عندهم يعني اختلاف الطرق التبين وغيان عقيدتهم ولكن هذا أحد مذاهبهم وطبعا علماءنا رضي الله عنهم رد ردوا على النصارى بردود كثيرة جدا جدا حتى لم يقلوا عالم من العلماء من زمان الإمام الأشعي حتى آخر العلماء إلا وله رد على النصارى الأشعري، الروائي، الراقلاني، الغزالي، الرازي، كل العلماء لهم لا يقلوا كتاب أو كتابي حتى نعيد كتاب لطيف جداً إذا واحد أحب المنشوره مناظرة بين الإمام الرازي وبين واحد من أصاطين وكبار يعني علماء النقارا، مناظرة هي مباشرة. شوفوا كيف تكون المناضرة الإمام الرازي من دون لفظة وراءه. من دولة هيك دخل في مجلس أحد العلماء أحد الأمراء فوجد نصرانيا فتية صار في نوع من التحدي فناقشه أنا لا أذكر الآن إنه أسلم أو لم يسلم ولكنه قطعا أرشم الإمام الرضي كان إمام كبير جدا كل العلماء لهم طبعا اهتمام ببيان بطلان عظيمة النصارى أما يعني لا يرض كما يقول بعض الناس الآن إنه إحنا كلنا أديان إبراهيم إحنا كلنا أديان إبراهيم هو أي لإبراهيم كان, كان حنيفاً comesama صح هي كلها أفلاء راجعة على الإسلام سواء كانت يعني حقيقة الإسلام أو أنه الحديثية الصحيحة أما إن يقال أن الدين الآن هو دين مندوب إبراهيم لا ليس منتوباً لإبراهيم كان الحق أنه ينصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم نسبته إلى إبراهيم صحيحة ولكن لا نسبته إلى هذا الصحيحة ولا نسبته إلى فيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضاً صحيحة فهي الذي يقال عنها إنها أديان كلها يعني دين إدراهيم أو إيال إبراهيم أو مش هذا من هذا هذا يعباره عن نوع من التلفيذ شيء إيه. لآيات وأسلام لا تقف عليكم السياسية وإلى الإثارية نحن طبعاً بإمكاننا أن نتكلم في باب العلم ولكن لما يكون في إشي سياسة يعني استغل بعض الأحكام العلمية يعني استغلال استغلال الأديان لا بد من التم فينا عليه وأنا كتبت حقيقة شيء من هذا في كتاب الموضوع وإن شاء الله راح أختبر فين ذلك أيضا عن تقريب بين الأديان وإيش أصل الفكرة هالو وإيش المقصود منها وأنا يتعلق بذلك قال ملاحظ اليهود وصف الأنبياء بالأمور التي لا تدرك منها اليهود وصفوا الأنبياء طبعا اليهود من أصولهم شفت يعني اليهود لاحظ كيف اليهود يعني الصهر عند الناس عند العلماء أن اليهود يعني كانوا يعتقدون أن ربهم الذي يعبدونه وعبارة عن إنسان أو شيء كبير حتى كانوا يقولون كما لا يحق عليكم فتطارع مع داود فتطارعه ثم تطارعه ثم بطيطون النهار يتطارعان يعني هذا هو تطورهم عن الإله ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا الإله الذي يعتقدون به حابهم واختصهم بقطائق لم يخصا احدا من خلقه واختارهم شعبا له من غير من, من, من على تائر الفحول حتى جعل تائر الفحول ايه لهم فكر طبعا هذا هذا التطور من اليهود للإله يليق بهم هم يعني جعلوا اله خاصا بهم كما يقولون يعني يستحيل أن يكون هناك إله تصدر منه مثل هذه الأحكام والله يتحيل إلى قومي أن تحيل إلى قومي صح ولا لا. فهذا يعني هؤلاء يعني لذلك تفعل. فالذي يعني الذي يتحكم بإلهه لاحظ هذا نوع من التحكم بإله إنهم جعلوا إلههم كما يريدون. شوف كيف ال يعني ماذا الوقاحة وقلة الأدب عندهم إنهم جعلوا إلههم كما يريدون. مش قادوا يجعلنا إلهاً كمنا لهم آلحة مشفيت حقوا بعدين اتخذوا العزل اتخذوا العزل وهو لسا يا دوبر طالعين من المعمعان وشاكوا معهزات وقول كثيرة جدا رأوها رأي العين قالوا اتخذوا العزل ذات عنهم 40 يوم طروا البعض يضعوا عزل من دخل مشفيت عزل من ذهب يعني اجي وكان قال بعض المفسرين انه كان الشيطان يذكر فيه في يسمع له اخت الخوار يعني صور بعضهم قال بالحقيقة هم صنعوه هم نفسهم لمطرهم واحتيارهم صنعوه بحيث انه الريح تذكر فيه من جهة وتخرج من جهة فيخرج لها طول ناس يعني من امتر الناس ومن احقرهم ومن اهبتهم حتى كما قلنا ما جعلوا الالهة خادما لهم هؤلاء كيف يعني يؤمنون جانبهم يعني لذلك ورث الآيات كما تعلمون أنه في المطارع في منهم رغبان وأحضار رغبانا يعني فيهم إيمان وفيهم تقوى على ضلالهم على ضلالهم في خلال اليهود اللي هم في الحقيقة يعني موثوقين في في شوف يعني في آيات كثيرة وفي في إنه أشد الناس عداوةً أشد الناس عداوةً ولذلك حتى في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي حاول منهم يسموه حاولوا وحاولوا يقتلوه وكانوا يذفون الدسائر وإلى آخره طبعا طبعاً اليهود يعني لا تخفى على أحد إذا قال وصفوا الأنبياء بالأمور التي لا تليق بهم إحنا يعني قل من إن وصف الأنبياء بالأمور التي لا تليق تريقهم لأنهم أصلاً هم وصفوا الله بالأشياء لا تليق به وصفوا الله بالأشياء لا تليق به فالنطار أفرط فرفعوا عيثة حقه إلى قولهم إنه ابن الله واليهود فرقوه لأن النطار يعني أهون وأسهل من اليهود الحقيقة وهذا واقع يعني. Ja niin, haftarapu häälä, no, haftar kulta taiminen oli ihan hyvä. Olette millahut? Ja niin, olette, laitin minien, niin, että Maleronin, kumpala oli, haftar minnehääl, haftar minnehääl, haftar ja ja on نوصف كده عن برنامج وبرؤة العلماء هو بجسد إلى كم كان, كان واحد يعني يوصل يوصل خيالات تبليدهم فطلعوا هيك شيء كبيو بخي كذا للناس ولا الناس, يعني هم, الناس الى هم أصلا هم مجتثمة يعني هم اليهود أصلا مجتثمة هم أصل التجثيم يعني هم أصل التجثيم يعني العلماء قالوا إنه أصل التجثيم هم اليهود <سؤال> هذا مصوب عليه عند العلماء، يعني حتى قدماء الشيعة كانوا، كان وكان بعضهم مرجّم، كان نقل يعني بعض علماء السنة، ثم بعض متأثرون، بعض يتبّرون منهم، والبعض يقولون لا، هذا لم يكون لم يكونوا مرجّمًا، صاروا يتبرّون من قدمائهم، والصاروا اللي منهم تبّت على تفسين قالوا ليس شيعيا والذي تبّت المريّع قالوا ليس مرجّمًا، يعني تحال عندهم إنه يعني يلبون أنفسهم إلى تفسين. ولكن إذا حقيقة أن اليهود سقطوا <تصفيق> هو <تصفيق> هو التسليم نوع من التشويه يعني يعني التسليم نوع من التشويه يعني في فرق بينه <تصفيق> لا لا لا كل واحد مقي للثانية بس في واحد ممكن يشبك في جهة ما يدقمش وهكذا يعني في عموم خصوص فيها التسليم أقل من التشويه يعني جاء لي حاجة التشويه من الربوية من خيات مثال وعين من دعين هو, هو, هو التجسيم ليس محطورا بهذا القدر هو يعني عبارة عن تطلوب من الكلام لكي يفلت من ثهم التجسيم ولكن التجسيم يعني أعم من ذلك أشمل من ذلك هو أراد أنه يحطر التجسيم بهذا, بهذا الحق لكي لا ينتظر يقول أنا ما بقول ذلك. نعم قال ملاحظة ما ذكر عن النبي شعيد صلى الله عليه وسلم أنه كان ضغيرا لم يكبت كما بكره المحققون وأما يعقوب عليه السلام فحصلت له غشاوة ولم, ولم تمنعه النظر ثم دالت عن غشاوة وأما بلاء أيوب فلم تعاقه النفس ولم يستقر به بل صار بدنه بعد الشفاء أجمل منه قبله ملاحظة طبعا أرجو يعني أن من استطاع منكم أن يقرأ يعني شيء في عثمة الأنبياء وبعض الأمور التي وردت في القرآن مثار عليها مناقشات أو كتبتارات من ضمن هذه الأمور أنه في أكثر من كتاب ويمكن أن يقرأ الكتاب اللي أنا أسميت الكتاب عثمة الأنبياء أو كتاب الشفاء في موجود عن هذه الأمور أيضا يعني يريد أن الواحد يقرأ بعض هذه المضابع قال ملاحظ أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم إما ظالما أو دائما وهذا صححه الإمام النووي رحمه الله طبعا ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام وتنام عينه ولا ينام قلبه وهذا ورد عنه قولا قال تنام عيني ولا ينام قلبي أنا ذكرت في ويات في الحاشية طبعا هذه يعني بعض أهم من صفات،, صفات كلية للأبياء والرسل بشكل عام وإلا فالمناطب والخصائص التي هي ثابتة لمبيه صلى الله عليه وسلم يعني أكثر وأجل وأعظم من أن نستطيع لترها وإحصارها وبيانها في مثل هذا المجلس ولكننا نقصر كما تعلمون على المقافض الكلية العلماء ألبوا كتب كثيرة جدا في صفات النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه مجلدات طويلة جدا يعني تعقبوا فيها واستفروا فيها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته العلي يعني بشكل لأن الإنسان حتى يتخذه خدوة ويعلم ما هي مكانة كانت الرسول صلى الله عليه وسلم أما الناس الذين يعني يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن, كان عن بشر فقط فرطية رسالة معينة ثم أمر بتبليمها ولا يخطط بأي شيء بعد ذلك هؤلاء الناس جهلوا مقام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعني ما بدنا نتكلم أكثر من هذا القدر ولكن لا نقول إلا أنهم جهلوا مقام النبي أنزلوه كثيرا جدا عن مقامه من المقصد المقام اللي هو مكان ذروسا في الوجود وأضحكي في المسألة لا أحد من الوسلمين يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مقام الولوذية ولم يقع فيها أحد ولم يقع فيها أحد بإذن الله سبحانه وبعيره من المسلمين ولكن للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص وصفات ترفعه عن ضاق البشر أجمعين هذا يعني بكلام عاماً كليا أما تفصيله فأيضاً أشوف أنه يعني من يستطيع منكم أن يقرأ في خصائص النبي صلى الله عليه في خصائص الكبرى والخصائص الصغرى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب الموسى الكبرى, الكبرى, الكبرى وفي الكتاب الخصائص الصغرى ويضيف لنا أيضاً يعني كتب كثيرة جدا في مراقص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في سيره في سيرة النبي مثل كتاب القصف اللاني أيضا اللي هو اسمه المواهب الجلومية، أيضا هذا كتاب يعني نفيذ جدا حقيقة ومفيد جدا عرض مجلدين يعني كتاب مجلدات يحتوي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى على يعني كثير من مصائر النبي ويناقشها مناقشة تحليلية وعقائدية وكتاب يعني في غاية الإثارة. وتوجد كتب كثيرة جداً لطيفة عن النبي من ومن من يعني حقيقة من الكتب اللطيفة كل ما كتبه شيخ يوسف النبهاني حقيقة إنه في غاية الروعة في غاية الروعة حتى لبعض الناس يتخيلوا إنه يبالغ في صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الحقيقة يعني لو بالغ في بعض الأحيان لم يصل طبعا إلى حد يعني انه يرد عليه او إنه يخطا او انه يخط مطلقا لم يصل الى هذا المقدار ولكنه حتى يعني اهتم بهذا بهذا البيان حتى ذعره هذا حياته حتى سمي المحب الاعظم للنبي صلى الله عليه وسلم لانه انطق يعني جزءا كبيرا من حياته في بيان صفات النبي وبطائعه وما يتعلق به صلى الله عليه وسلم نعم في التوستري حقيقه مشروع يعني باختصار لأن هذا السلام يعني ما يتعلق في موضوع لابتنا يعني لاحكي باختصار التوثل هو السؤال الدعاء الله سبحانه وتعالى دعاء الله بأن يرحمك أو يغفر لك أو يتيبك ما توبك المال الدعاء إما أن يكون مباشرة كيف يعني هو بلا يعني ممكن أن تدعو الله يقول يا الله ارحمني يا رحمان ارحمني يا يا يا يا يا من دون أي شيء ممكن إنه يكون الدعاء بعد تنبيه التنبيه وبعد ذكر بعض الأشياء التي تقوم بها بتقول مثلا اللهم إني بذلت ما أستطيع في مثلا في في في, في مقرة هذا الدين وعملت من الأعمال كذا وجهدت في سبيلك وكذا وتذكر أعمال كثيرة جدا ثم تقول اللهم اغفر لي يعني جناءا على ما قدمت أيضا هذا أيضا نوع آخر من الدعاء ممكن أيضا أحد أنواع الأبعية تقول اللهم إني أحب نبيك صلى الله عليه وسلم و... وتبالغ في صفة... في صفة حبك للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول بعد ذلك اللهم اغفر لي هذا النبي بحبي للنبي هذا هو التوصل السنة الأخير النوع الأخير من الدعاء اللي هو دعاء الله سبحانه وتعالى بمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هو الضوء شك بالمثالة بعض الناس بيقولوا أنت تدعو النبي يا أخي إحنا لا ندعو النبي نحن ندعو الله بمحبتنا للنبي شك بي بمحبتنا لا يعني بأن نحب النبي وهذا عمل طالح لنهض من الإيمان إحنا بنقول أصلا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجب على المؤمن يجب احنا أعتقد هذا ذكرناها يجب على المؤمن يجب على المسلم ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون حبه للنبي اعظم من حبه لنفسه من استطاع طبعا لانه هذا كمالي من. لذلك حكاية عمر وقصة عمر رضي الله عنه تعرفونها لما قال النص النص أو الربع بعدين قال بل زيت مثل ما احب مثلا نفسي قال بل اعظم من ذلك قال الان يا عمر شوف كيف الآن إيش يعني الآن نحن مش معنا هذا كلام نكون كافرا لا ولكن هذا كمال الإيمان شوف كيف الخطبة محبة النبي صلى الله عليه وسلم ركن عظيم جدا من أركان الإيمان وأنت في ذاتي مجرد شبك للنبي تعرف ليش ليش هل تعلم إنه الإنسان إيش معنى إنه يحب أن يحب أمر ما هل تعرف ايه معنا انه يحبه؟ يعني انت تعرف ايه لما تحب مثلا على مستوى انه واحد يحب اكلة معينة طول النهار يفكر فيها طول النهار يدور بحب مثلا منظر شوف هذا المثال الـ الـ يعني حقيقة مثال ذنيئ بالنسبة للمقام اللي احنا نتكلم فيه ولكن تقريبا للاكثام لما واحد يحب المنظر المنظف يدور على اللحمة من وين يجيبها ومن اي جهة يقطعها يعني تكون شغله شاغل، شغله يعني يطلع تم يسكري هالمنطقة، يودي يتوصي على جميم، يوصي على كبار، يوصي على فتعرض المنطقة، زين؟ <تصفيق> فليس لأنك تحببت المنطقة، فمحبة الشيء تدفعه إليك، ضع كيف المسألة، محبة الشيء تدفعه عشان هيك انت أمرت شرعا أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأنك تنقطع نحو صاحب الله سبحانه ورسوله. يجب أن تحب الله وتحب رسوله لأنك من دون محبة لا يكون هناك بفع لا يكون انتفاع ولا يكون كتار إليك مش مسألة طعم أنت يستحيل أن تعبد الله ما لم تحبه شوف كيف المسألة يستحيل أن تعبد الله ما لم تحبه وعلى قدر محبتك تعبده لذلك عبادة العالمين خير من عبادة الفذائر شوف من دون علم يعني تحكي في المسألة ليس لأنه كلما زاد علمك بالله زاد حبك له هذا الشرط التلازم اللي احنا بنحكيه كلما زاد علمك زاد حبه فبالتالي عمل قليل من العلماء يساوي أعمال كثيرة جدا من السهاب ي... إذا لم يكونوا من العلماء الراتفين لذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمل واحد منه أعمال كثيرة جدا من أعداد كثيرة جدا من أمة ومن أمم الأنبياء غيرها فمعنى المحبة هنا إنه هو عبارة عن إنه أنت لما تحب إنسان تشتاق إليه تندفع نحوه تنجذب نحوه وتنجدد نحو كل شيء يحبه انتظر لكم مثال ثاني أو واحد لما يحب احنا حمثل مع الطبيب الناس نمثل على واحد لما يحب مثلا امرأة يجب يصير يعمل اكم واحد انجم عشان عيون الضبايا شوف كي الحب الحب عبارة عن شعور في الانسان خطير جدا اذا وضعه الانسان اذا وزه الانسان ونفسه وضع هذا الشعور في غير محله يعني يهلك. لذلك ومرة ان يكون الله تعالى والرسول أحب... أحب إليك من كل ما تواهما ليس لأنه إذا أحببت الله ورسوله أولا فأنت تجعل محبة جميع الأمور بعد ذلك في ضمن محبة الله ورسوله لأن إذا جعلت محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله رقم اثنين أو ثلاث وجعلت محبتك لزوجك أو محبتك لشهوةك أو محبتك لوظيفتك هي الرقم واحد في إنت النوروي لهذه الأمور المحبة هي عليها معيار. شو الميزان هي للمحبة؟ لذلك الإيمان يعتبر فيه الإعان. لذلك يسول إعان. فيه جزء من المحبة. لما العلماء يقولوا الإيمان هو التصديق والتصديق هو الإعان. اسمع الإعان الانقياد. قالوا ألفا الانقياد القلبي. اسمع الانقياد والمحبة. إنك تحب. شو؟ فالمحبة هي أمر عظيم جدا. فلذلك إذا لما يقول يعني طور المواقع. يغلق عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم إيش بيكون حاله، هذا بيكون حاله زنديق مثلا ولا فاسخ ولا عاطل هذا بيصور هذا مستحيل عادة المستحيل حقيقة إلا إذا بيكون مرهيك ومرهيك مره وهذا برضو مش بعيد يعني ورات الإنسان يعني يتغير حاله ولكن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم غلب على أحوالي الأصدق والاستباع والله أعلم يعني هذا هي معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إذا الإنسان سأل الله وتعارضه بحبه للنبي هذا لم يسأله بشيء مبتذر ولا شيء يعني م... من شيء قليل هذا شيء عظيم جدا هذا ركن من أركان الإمام شوفت هذا ركن وواجب شرعا على الإنسان إنه يحب النبي يحب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سأل الله ودعوه لأنك عملت أمرا واجبا كيف يقال إنه هذا يعني أمر حرام أو ثل أنت لم تدعو الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما تقول يا رسول الله ادعو لي هل هذا شك ما هذا شك إذا كان رسول, رسول صلى الله عليه وسلم تبلغه الصلاة التي تصليها عليه تبلغه حيثه ويدعو لك بناء عليها تصلهم طلوات الناس إليه وسلامهم عليه ثم يدعو لهم فإذا أنت، دع... هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منعدم الآن؟ أم أن روح موجودة وعالم بأعمالي؟ العلماء يعني في لقاءات كثيرة جدا حاجة. يعني لا نريد أنه حقيقةً نتكلم في مسائل كثيرة ولكن كليات هذه المسألة كما قلنا اللي هي التوصل، كما قلنا هي دعاء دعاء الله سبحانه وتعالى بمحبتك النبي هذا كل استطاع أنا اكتب كتاب يعني حوالي ستين صفحة هو مختصر لكتاب السيد عبد الله القماري اللي هو الدر الثمين مختصر الكتاب هو طويل وركزت على النقاط الأساسية في موجود يعني مفهومه موجود على الانترنت كله ممكن يعني كل المسائل التوتر والاستدلال فيها وإيش مفهومها أجيبها فيه إن شاء الله مختصر الدر الثمين في حالة أحد واهبي يقول كيف يعني يتوسروا بالنسبة للسلام وهو مقبول الطريق هاي هكذا يتوسروا انت اللي مكبول. مش نشكوه فو. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني شكر طبعا لان ما يفهموا هدول بتا... ما يفهموا ايش اللي انت بتحكيه وايش يعني فيعترضهم ان ما يتطوروا وانت بكل بساطة ارتفهم والتوصل هذا بالصورة اللي احنا حكيناها يعني تذكر المفروض هو مطبول هذول يعني ما بيعرفوا ايش ايش الكلام اللي يتكلموا عليه يعني يظنون انه هؤلاء العلماء الذين بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم انهم يعني, يعني ليش لأنهم لا يحترمون العلماء يعني لما احترم واحد لا اتسرع واترى الى افتراضات اني بفكر ربما يكون له قصد كذا ضمنت افكر ربما انا مش فاهمه ولكن هؤلاء لا يحترمون احدا ويظنون انهم هم الفرقه الناجيه بمعنى انه كل من علاهم اه تذكروا طب طيب وتذكروا طب شوف كيف فانت فقط عليك انك تحكي له معنى التوتر ربما لما يسمع كلامك يوافق هذا شوف كيف للأسف احنا عندنا ايضا كثير من الاشاعره لا يفهمون ايش اللي كثير الاشاعره اصلا كثير من اهل الكننه اللي بنتسبوا لأهل لاهل الكننه ينتقبون ظهر لاهل الكننه حتى لما يجي واحد يحكي لهم ايش التوتر بيقرب بحيث اللي قدامه يحكي والله اذا اهل الكن الاشاعره هيك بكونوا انا اشاعره بالدتالي بالأشاعر للأسر هذا ما هو إحنا ما بلنا دائما نحكي الوهابية الوهابية الوهابية إن نظرته لجهل من انتسب إلى الأشاعر أطلاً لأنهم لم يتمكنوا من العلوم ولم يقوموا بـ بـ بأداء العلم حق الأداء بحسب ما يجب عليهم لذلك تركوا مجال لهؤلاء ناهم يطلعوا واضح كيف المسألة يعني ما تحكي حالك إنك لمجرد انتثابة الأشاعر أنه طرت أحسن من الغيارة لا مش هيك المسألة بلها جهد طبعا واحد بيحكي خلص انا مظلم مع انه جهد انا, جوهد. أنا جوهد. لا يجب الاسلام له حق وواجهات وإلى آخره واحد بيحكي انا احب النبي صلى الله عليه وسلم خلص يعني في كرباء يعني صار خلص ننظر لازم يجب ان يقول بحق هذه المحبة واضح الكلام ان شاء الله ما في اسكال حتى الجان اسمعنا الجان هي محبة الله بلحن الله هي المنزلة <تصفيق> التي التي للنبي صلى الله عليه وسلم عند الله عليه وسلم ألا يحب الله سبحانه وتعالى نبيا هذه نصوص ورحكي كيف القصص بس تكون لا <تصفيق> مش من باب مش من باب القطن. القطن في محل تلاوة لكن العلماء منهم يعني من جوذه في بعض الأبواب ولكن إحنا بنحكيها من باب التوسع مش حل لا هو مش حل بجاه بجاه جاه بجاه جاه. بجاه يعني بجاه النبي بجاه النبي بجاه النبي أو بل... يعني جاهل النبي, أو بجاه النبي يعني مش بجاه صلى الله عليه تكون عباره الواد اللي جاهل النبي صلى الله عليه على يعني اسئله النبي عندك او جاهل النبي درجات يعني درجاتي بتكون تصنيف بما الله عليه عندك الله بصير فيها تراها مش مش شرمة ولا ولا ردة ولا شرط لأن الحلف بغير الله مكروه حب الشرع مكروه عند الفقهاء مكروه فقط وأحكيه بعضه قال حرام مش شر وأحكيه ولكن هي الأصل إنه لا يحلف بغير الله لا يحل بغير الله ولكن هي كلمة بجهنم أنا حقيقة ما بقول يعني حتى لما أسمع ما بحملها عليهم بيحلفوا بجهنم لا هم يطلبون بجهن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم طبعا إحنا ما بنقول إن كل الناس اللي بنتسبوا للأشاعر أو اللي بتوتروا معنى إنهم منزهين منهم كثير جهلة فياتب أن يعلموا وهذا لا يعني حتى هذا الكتاب كتبت إن كثير من الناس الذين اعترضوا على التوتر إن جاء اعتراضهم أصالة من ملاحظتهم لجهلة الذين يتوترون ثم حملوا هذا الغلط الذي وقع فيه بعض الناس على نصفهم التوتر وذي مثلا <تصفيق> الذي يعتقد أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يفعل فيه بعض الناس ممكن يتطور وهيه أو أنه مباشرة يعني يفعل ممكن بعض الناس يتطور هذا الكلام ولكن إذا تطور بعض الناس هذا الكلام فعلى العالم تبيين له كما نقول عن السلفيين أو المدسما أنه في الأصل عدم تكثيرهم مباشرة الأصل البيان لهم كذلك لكتبهن في حق هؤلاء وهذا يقول في كتب القطب أيضا والعلماء اللي كتبوا الذين كتبوا في في مسائل التوسل إلى هذا الكلام أيضا منهج تعليم العوام قبل أن تحكم على وراء المجاهد يعني هذولا اللي بيتكلموا في هذا الم المسألة شهري تيجي الواحد يحكم يأصل من كيف الأدب والفصامة المسائل تنحل <تصفيق> الله أعلم وفهموا إنه لا فصل إلا الله تعالى لذلك حلت المشكلة. هم أنا أعتقد أن يكون هناك يعني إنسان مسلم يقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخلو فيرد مُيحي. هذا يعني صبي مُطحِّن هذا. لأن اللي يقول بهذا الكلام هو أصلا ليس من أهل السنة. شيء. ولكن إحنا نقول أخطاؤه في ما دون ذلك. يعني من جانب الصيام الصيام أدب يعني الدعاء يجب أن يكون في مُم فيها أدب مع الله سبحانه وتعالى. شيء. فمن هذا الجانب إحنا نحكي إنه الصيام يدل أن ترى صحيحا نقول ان ليس لا يجب على الإنسان أن يدعو فقط بموارد ولكن إذا دعا بغير موارد يجب أن تكون قلبه غير موهما هو فيها ادب مع الله وفيها محترازات وغيرها هذه المطالب ربنا فضلنا فيه ومحبوب طبعا بلا شك كل ذكر كل ادرام وصلاه وكل هذا ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان قلينا نقرأ بس البراهين باختصار إن شاء الله قال الشروع في البرهيم وبعد بيان ما يتعلق بالركن عليه الصلاة والسلام نأتي إلى بيان البراهين على ما تقدم برهان وجوب بوجوب صدقهم عليه الصلاة والسلام لو انتفى عنهم الصدق وتبث لهم الكذب لذي مالكذب في كلامي تعالى لهم بالمعجزة المنزلة في الدلالة في صدق الرسل لمنزلة قوله جل وعز صدق عبدي مدعي ذكالة في كل ما يبلغ عنه فيش معنى هذا الكلام الله محمد وعلا لما أظهر المعجزات على أيدي الرسل هذه المعجزات ما ما وظيفتها ما دلالتها هي تقوم مقام كلام الله المصدق عبدي فيما يفضل به فيما ينثبه إليه يعني المعجزة إذا ظهرت على يد النبي فهي تقوم مقام كلام الله طبق في فيما يخبر به ورح كيف المسألة فإذا كان النبي يخبر بأمر كذب يلزم الكذب في خبر الله وهذا مستحيل لاحظ كيف العلماء طريقة استدلالهم إذا طريقة استدلالهم يراجع لتنزيه الله سبحانه وتعالى عن الكذب أيضا ولئن ترابع أطالا إلى الأنبياء في أنفسهم لأن الأنبياء إنما عظموا بعظم الله سبحانه وتعالى لهم ليس لذواتهم حفظوا بحفظ الله سبحانه وتعالى ليس لذواتهم فأرجعوا وجوب صدقهم مثل ذوات الأنبياء بل إلى عدم جواب وعدم تشرح الكلام في في خبر الله الله سبحانه هذا الدليل بكل مطابق. فالمعسيلة تنزل في الدلالة في على طبق الرسل منزلة آآ آآ على طبق الرسل يسمعون منزلة, منزلة منزلة التصديق بالكلام مش التصفيق <تصديق> التصفيق بالكلام وتساوي كلام في المعنى يعني من حيث المعنى هي تساوي كلام كما قلنا كل فلو لم يصدق الرسل للازم الكذب في خبره تعالى لتصديته تعالى لهم بالمعسفة النابل لا تمن الكذب في خبره تعالى محال لأن خبره على ورثة علمه والخبر على ورث العلم لا يكون إلا صدقا لما علم الله تعالى محيط بكل شيء وإذا بطل الكذب في خبره تعالى بطل الكذب في خبر الرسل وإذا بطل الكذب في خبر الرسل وشر صدق الرسل وهو المطلوب هذا طيبا يعني خلاص الدليل واضح إن شاء الله ما في إشكال في واحد عنده إشكال فيه قال والدليل على إثبات الصدق للرسل من جهة النقل و... من جهة النقل الكتاب والسنة والاستماع أما الكتاب فقوله تعالى في حق نبينا قال قال تعالى وما ينطق عن الهراء إن هو إلا وحيد يوحى وقوله تعالى أو و... وقوله تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم هل عندكم نعم قال وقوله تعالى وصلح الله ورثه والسنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجدوني دخيلا ولا كذوبا ولا جبانا ولا كذوبا ولا جبانا إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجد وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صدق الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام إجماع ملاحظة حقيقة المعززة أمر صارق للعالم مقرور بالتحديد مع عدم المعارضة حدثنا رضي الله عنه سابقاً، تكلمنا عليه نعم قال ملاحظة الكرامة هي أمر إس يعني خارج.